Laten we بالله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الأخوة أيها الأحبة في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وطيب الله وقاتكم بكل خير مرحبا بكم إلى حلقة جديدة ولقاء جديد من لقاءاتنا في مصابيح السنة ضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم و جميعا أبدو اللقاء بالترحيب بفضيلة تيف حياكم الله دكتور أهلا وسهلا الله نحييكم مشاهدي الكرام سنضع مجموعة من الأسئلة والتساؤلات التساؤلات بين يدي فضيلة الشيخ في هذه الحلقة لكي يخبرنا عن الهدي النبوي تجاهها قضية اليوم وموضوع اليوم هو الشفاعة ونعلم مدى اهميه هذه القضيه وهذا الموضوع ومدى رغبتنا دائما في وجود من يشفع لنا في امور الدنيا فضلا عن يعني رغبتنا ورجائنا وامالنا وطمعنا ودعائنا ان يشفع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في ان نكون صحبته ورفقته في جنات النعيم في امور الدنيا كيف يكون الهدي النبوي في الشفاعة هذا هو الموضوع الذي نريد منكم بيانه وطرحه دكتور عمر الشفاعة كيف كان هدئ النبي صلى الله عليه وسلم فيها لكي نسقطها على واقعنا الحمد لله صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد ورسولي نبينا محمد وعلى أهله وصحبه جميعا أما بعد كان النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى تعب في تأمبلها ولا في استجلائها هو أنه عليه الصلاة والسلام كان يعيش هموم الناس وكان ساعيا في قضاء حوائجهم الصغير الكبير الرجل المرأة العاقل ومن في عقله شيء كلهم لم يكونوا لم تكن عنده استثناءات في هذه القضية كان يعيش معهم همومهم كان يسعى إلى قضاء حوائجهم وكان هذا الهدي يعبر عنه أبو موسى رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين بهذا التلخيص الميسر الذي يختصر سنوات من العطاء ومن التواصل الاجتماعي العظيم مع أمة عليه الصلاة والسلام. فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه صاحب حاجة يلتفت إلى أصحابه ويقول إشفعوا تأجرو. هو الآن هو المقصود بهذا، لكن أحيانا قد تكون القضية تحتاج إلى نوع من الإيضاح ولا يحتاج لأن أحد يقدم له. يعني مقدمات في الثناء والى آخرية حتى يقبل لا هذا قطعا غير مراد انما احيانا تاتي حالات تحتاج نوع من الاستيضاح كما يفعل اتباعه من الكبار الذين تولوا شؤون المسلمين من ولاهه وعلماء احيانا ياتي شخص ويقول قضيتي كذا وكذا وكذا انا لا اعرفه حتى اعطيه قد يكون محتاجا عندي زكاه انا لا استطيع اعطي الزكاه اي احد لابد بد ان اعرف حالته قد يكون يحتاج الى احاله الى جهه معينه قد يكون الرجل وقعت عليه مظلمة كما يدعي فأحتاج أن أستوضح هل هذا الأمر فعلا واقع أو غير واقع فكان عليه الصلاة والسلام يلتفت إلى أصحابه ويقول اشفعوا تؤجروا وتامل أخي الكريم والأخوة معي إلى هذا سبحان الله العرض المغري اشفعوا هذه واحدة الثانية تؤجروا فهو أمر أو حث على الشفاعة والإحسان والمقصود بالشفاعة هنا أن يكون الإنسان وسيطاً في قضاء حاجتي شخص ما <تصفيق> الثانيه الاغرى في قضيه تؤجر تؤجر ولا شك ان من اعظم ما يحفز الانسان على خدمه اخوانه المسلمين بل حتى خدمه غير المسلمين ممن ليسوا حربيين ان ينال الانسان الاجره من الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين فكيف اذا كان هذا مع غير المسلم فما ظنك بالبر والاقصاط والاحسان الى اخينا المسلم هذا تلخيص يعرضه ابو موسى وهو يختصر عشرات المواقف من حياته صلى الله عليه وسلم في الشفاعه صوره الشفاعه ليست ليست بالضروره ان تكون يعني اعطاء ماديا محظا مثلا لا صوره الشفاعه قد تمتد للاصلاح بين زوجين قد تمتد للإصلاح بين قبيلتين متنازعتين دعنا ندخل إلى بعض المواقف العملية يا أبو سامة نستمتع بها نحن وإخواننا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام ممن يشاهدون هذه الحلقات حصل نزاع في بني عمري بن عوف وهم حي من أحياء المدينة وتعرف هذا قد يقع بين القبائل في في في في في القديم والحديث فيأتي هنا دور العظماء الذين يس يعني يستشعرون قول الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح. أو إصلاح بين الناس فهي شفاعة وفي أمر عظيم وهو الإصلاح بين الناس وأصلح بين أخويكم فذهب عليه الصلاه والسلام ليكون شافعا بين الطرفين المتنازعين حتى إن هذه الشفاعة ترتب عليها تخلف منه عليه الصلاه والسلام عن إمامة الناس في وقت من الأوقات فجاء فوجد عبد الرحمن بن عوف يصف يصلي بالناس فصلى إماما مأموما خلفه صلوات الله وسلامه عليه لشغاله بقضية الصلح بين هاتين القبيلتين وهذا بحمد الله وهو شيء يبعث أيضا على الفأل والبشارة شيء يمارسه يعني الناس الذين لهم وجاهة في المجتمع حينما يقع نزاع حينما تقع خصومة يسعون إلى الإصلاح وهذه دعوة في الحقيقة إلى تفعيل هذا الدور الآن في القضايا الاجتماعية قبل أن تصل إلى المحاكم ومما يسر ويبشر أن هناك توجها عندنا في وزارة العدل وأظن موجود في بعض الدول الخليج وبعض الدول العربية أنه توجد هناك لجان للإصلاح وهي وإن سميناها لجان للإصلاح لكنها في الواقع في النهاية هي شفاعة للتوفيق بين طرفين قبل أن تصل إلى مقاطع الحقوق لي وعلي لها وعليها لا قبل ذلك يمارس هؤلاء دور الشفاعة في الإصلاح بين الناس أحيانا وهذا شيء مجرب وقد قرات دراسه عن هذا في في في احدى دول الخليج التي طبقت هذا النموذج 80% او اكثر 80 او اكثر من القضايا ذات الاشكالات الاجتماعيه خصوصا العلاقات الزوجيه تنحل قبل ان تذهب الى المحكمه وهذا يؤكد أن هناك حاجة ملحة إلى إلى إلى إلى, إلى تفعيل دور الشفاعة في هذه القضايا فهذه بيوت المسلمين وصاروهم التفكك هذا لا يرضي أحدا ولا يسر أحدا والاجتماع لا شك أنه يسر المؤمن ويغض الشيطان واتبعه عندنا موقف آخر حقيقة يعني عجيب جدا وكلما مررت بموقف من مواقف حاسة السلام تتعجب ويأسره الموقف يعني وتستشعر حقا قول الله عز وجل لرسوله عليه الصلاه والسلام في اوائل البعثه وانك لعلى لعلى خلق عظيم فكان الخلق عرش قد استوى عليه محمد صلى الله عليه وسلم فنال من المكارم اعلاها هذا الموقف يتمثل في قصه نزاع زوجي وقع بين عبد وامه اما العبد فاسمه مغيث واما الامه فاسمها بريره كان مغيث يحب بريرة أشد ما يكون الحب، وكانت بريرة لا تحبه لا تبادله نفس الحب هكذا هكذا قدر الله أن يكون الأمر، فيقول ابن عب نعم آآ آآ سأذكر قولة ابن عباس في توصيف يعني آثر هذا الحب ذا لكن بعد أن نذكر الموقف هنا بريرة. لم تكن مرتاحة للبقاء مع هذا الزوج ولا في هذا العقد الرباط الزوجي و خشية أن تكون مقصرة و متعلق بها أشد التعلق مغيث مغي... مغيث عفوا متعلق بها أشد التعلق فأرادت أن تفك عقدتها النكاح بينهما فتألم مغيث من هذا القرار الذي يعتبره من أصعب القرارات في حياته فجاء النبي عليه الله والسلام ليشفع هذا الشاهد يشفعوا تؤجروا هنا مارس عليه صل والسلام الشفاعة بنفسه فقال يشفع لبريرة أن تعود بعد أن حل عقد النكاح لكن ما زال هناك عدة ما زال هناك عدة نعم. في هنا يعرض عليها النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلك تعودين إلى مغيث وكاني بمغيث قد أتى نعم. إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب شفاعته لعلها تعود وهذا صعب إنسان أحب امراه حبا عظيما ثم هي لا ترغبه هذه صعبه لكن قال لعل الشفاعه النبويه تخفف شيئا من هذا القرار أو تعيد الـ الـ الـ الوضع إلى وضعه الطبيعي الأمر إلى وضعه الطبيعي فقالت يا رسول الله شوف الأدب وهي أمه هذا أدب الإمام ما ظنك بأدب الأسياد قالت يا رسول الله تأمرني أسمع واطيع قال إنما أعرض وإنما أنا شافع قالت ليس لي به حاجة. شوف الأدب. قالت تأمرني. قال لا. إنما أنا شافه. قالت ليس لي به حاجة. ماذا قال ابن عباس وهو يعبر عن هذا الحب العظيم؟ قال فلقد رأيته مغيثا يمشي خلف بريرة يعني يترجاه في فترة لعلها تعود ودموعه على لحيته. لا إله إلا الله. دموع على لحيته. هذا الحب العظيم الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم بوادرة. لم يترك <تصفيق> هذا المجال حتى شفع فيه ولاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم ربط الاجر بمجرد الشفاعه لا بمجرد ان تتحقق ثمره الشفاعه بعض الناس احيانا يقول انا لن تقبل شفاعتي لن تقبل شفاعتي لاني اعرف ان النظام لا يسمح بهذا <تصفيق> فنقول له يا اخي لا تنتظر تقبل شفاعتك او لا تقبل شفاعتك انت مارس هذه العباده وهذه الخصلة العظيمة وهي الشفاعة لاخيك المسلم فأنت مأجور عليها تحقق الأمر أو لم يتحقق نعم قد يوجد توجد حالات يرى الإنسان أن الشفاعة عند هذا الرجل لا تليق من مثله لسبب أو لآخر هناك يعني اعتبارات معينة نعم. هذا لا باس به لكن لا تغلق بالشفاعة ونعود إلى قضية إيجاد البدائل التي ذكرناها في حلقة سبقت إذا لم تستطع أنت أن تشفع فدل على من يشفع أحيانا أنا قد لا أعرف المسؤول هذا الذي احتاج أن أشفى عنده أو قد لا تكون لي صلة بذلك الزوج و تقول من لا يعرفك لا يقدرك صحيح ولا يثمنك فليس من المناسب أن آتي إلى شخص لا يقدرني من البداية كما يقولون يلطمني لطمة معنوية هنا ليس بالضرورة أن أنا أمارس يا أبا أسامة والكلام للإخوة المشاهدين ليس بالضرورة أن أمارس أنا بذاتي الشفاعة مباشرة قد أحيله إلى شخص يعرف ذلك الشخص أو حتى قد تمتد السلسلة إلى حلقة أو حلقتين المهم أن نتراجع عن هذا الهدي النبوي وهو الشفاعة هل لها علاقة الآن هذه الشفاعة الخصلة الجميلة التي نتحدث عنها والعبادة العظيمة هل لها علاقة بما نسميه الآن الواسطة هل هي هي أو هناك فر من الشفاعة وهي من حيث الأصل محمودة ومرغوبة وهي داخلتهم في قول إشفاعة أجر ولكن بشرط ان لا يترتب على الواسطه ابطال حق او احقاق باطل فاذا جاءت الواسطه او الشفاعه لتبطل حقا او تحق باطلا كانت محرمه لانه هنا نبدأ ننتقل من دائره الماجور الى المازور لانك اعتديت هنا على حقوق الاخرين مثال ذلك يتقدم على وظيفة ما عشرة والمطلوب خمسة بناء على المعايير المعتبرة عندنا معدل عندنا شهادات تدريب عندنا كذا كذا جاء فانطبقت هذه الشروط على الخمسة الأول هؤلاء هم أحقوا بها هؤلاء الذين بعدهم تنطبق عليهم لكن بدرجات أقل هنا لا يجوز أن تأتي شفاعة لتسقط واحد من هؤلاء الخمسة لكن يجوز أن تأتي شفاعة لتدخل هذا ليكونوا بدل خمسة ستة <تصفيق> فنفرق بينهما فإن ترتب على الشفاعه, الشفاعة لرقم 6 أو 7 أو 8 أو 10 إسقاط واحد من الأولين الخمسة الأول هنا دخلت في أمر آخرت. دخلت في الظلم مم. في الظلم طال حق إن كانت الشفاعة لإلحاق بدل من أن يكون العدد خمسة ليكونوا ستة لا بس أنا لم أظلم أولئك ولم أظلم أولئك إنما بادرت بفضل صار هناك فضل هذا يحصل كثير يحصل كثير أي نعم لأنه لم يترتب على, على الخمسة هو قالوا العدد خمسة لكن ذاك المدير مثلا أو المسؤول من, من صلاحياته كما يقال أن يزيد في العدد فإذا قبل فضلا ولم يترتب عليه الظلم لأحدهم قالوا خمسة أدخلنا السادس فضلا وهكذا فالقصد من هذا أن الواسطة من حيث هي محمودة لدخولها في عموم معنى الشفاعة لكن إذا ترتب عليها الظلم للآخرين لإبطال حق أو إحقاق باطل فإن هذا لا يجوز طيب ما رأيكم في الواسطة في الأمور المحرمة الشرعان لا هنا أمر متفق عليه كمن يشفع بعد بلوغ الحدود إلى السلطان يعني إنسان ثبت عليه حد شرعي وبلغ الحكم إلى السلطان والسلطان هنا قد يكون القاضي لانه هو النائب عن الإمام في تنفيذ الحدود فهنا لا يجوز الشفاعة لا تجوز الشفاعة ما قبل ذلك ما قبل ذلك فلا بأس ومثل هذا مثلا في أمور أخرى مثلا أريدك تتوسط لي عند فلان لأجل الحصول على قرض و قرض هذا ربويا نعم مثلا نعم مثل, نعم مثل هذا هذا لا يجوز أي شوف الـ الـ الـ لا الغاية ولا شفاعة ولا أجرة هنا الغاية لا تبرر الوسيلة أي نعم عكس المبدأ الميكافيلي كما يقال نعم لا عندنا هنا ننظر الوسيلة إذا كانت تؤدي إذا كانت مباحة وتؤدي إلى أمر مباح فضلا عن أمر المشروع فلا بأس بها أما أن كانت الوسيلة تؤدي إلى أمر محرم كما تقدم إبطال حق أقاق باطل فلا يجوز والشفاعة يعني يؤجر الإنسان عليها لأن أحيانا بعضهم يقول تعبت وأنا أخاطب ذلك الرجل أو أكلمه أو أرسل الناس عليه فهل في هذا يعني قصدك سبب يمنع من الاستمرار في الشفاعة الواقع أنه لا يمنع وإن كنت أرى أن الإنسان على ما تقدم في حلقة ماضية يسعى إلى إيجاد بدائل أخرى يعني الشفاعة لازم ان أن أمارسها أنا بنفسي أبحث عن أطراف أخر قد يكونوا مؤثرين أكثر قد يكونوا مؤثرين أكثر وهنا نقطة مهمة إذا شفع الإنسان لأحد ينبغي أن لا يأخذ على شفاعته اجرا مادية معجلا نعم. لأنه إن أخذ أجرا معجلا فقد استعجل أجر الآخرة ولم يدخل في الشفاعة المحمودة وفي هذا الحديث أيضا لكنه من جهة الإسناد ضعيف وبعض العلماء يقويه من شفع شفاعة فاهدي له هدية فقبلها فأهدي له هدية فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا جميل في دقيقة دكتور عمر الموقف الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مع مع بريرة كيف يعني أو, أو ربما نستفيد من أنني إذا شفعت الإنسان مثلاً نعم. ولم تقبل شفاعتي أو لم يعني تعذّر نفاد هذه نعم. الشفاعة رأينا كيف النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر لبريره بريرة وأن هذا يعود لا يمكن أن يرغم الإنسان على الحب يا أبو سام هذا هذا كان الزوج لا يقوم إلا على هذا يعني جزء من قوامه الحب أي نعم لأنه ينتشر أحياناً عند بعض الناس إذا طلب منه شفاعه وما ما فلان الله ما ينفع فلان ها. جربنا رغم انه يشفع لكن لا تقبل شفاعته ربما لكثره كما قلنا يعني اذا كان فعلا اغلق الابواب وقال لا لا اريدها او كذا يبحث عن بدائل أخرى اذا وجدنا ان هذه الوسيله لا تنفع نلجا الى امور اخرى او تحل العقدة الحمد لله يعني ينبغي النفقه نقطه مهمه كما ان الزواج او النكاح تشريع فالطلاق تشريع ايضا ليس الطلاق مذموما بكل حال الطلاق انما شرع لحكم منها أن لا يحصل هناك توائم ولذلك قالت امرأة ثابت بن قيس بن الشماس يا رسول الله إني أكره الكفرة في الإسلام لا أريد أن أكفر العشير لا أريد أن أقصر في حق زوجي أنا لا أحبه أريد فراقه حتى افتدت بمالها منه يعني رجعت المهر إلى, إلى ثابت بن قيس من أجل أن لا يقع منها تقصير في حق هذا الزوج جميل نحن وصلنا إلى ختام هذه الحلقه تريد تختم بشيء قبل بس أن ألخص الكلام على ذا أن الإنسان ينبغي له إذا كان قد اتاه الله منصبا مكانة اجتماعية علمية إلى آخره أن يترجم فقد قال زين العابدين رحمه الله تعالى إن للجاه زكاة كما أن للملي زكاة الثانية إذا شفعت فلا تنتظر الأجر إلا من الله جميل. لا تأخذ على شفاعتك أجرا لا تيأس وإن شفعت أكثر من مرة لا تقيس من شوحتك مره دوائر الشفاعه تتسع في كل المباح ما لم تصل الى حدود المحرمات التي تبطل حقا أو تحق باطل. زاك الله خير وشكرا لكم على ما تفضلتم به الله دكتور. الله. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على بقائكم مشاهدينا لهذه الحلقة التي سعدنا فيها بالجلوس والاستماع والمشاهدة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية. نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة قادمة على خير. ابقوا متابعين لمصابيح السنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Laat maar